يا صاحب الهم العنيه يلا نحفظ الكوران سلائت الله غنيه سلائت الله الجنيه ما بعد حنا نحفظ كوران في فئات رحمن عايزين فينا صدق النية مش عايزين أيوه كسال عايزين لو يبقى لنا بكتاب الرحمن ينفعنا ويزدنا في الدنيا كرامة وقوة جنك من بالحصون الخمسة نحفظ ونسبت في قلوبنا آيات بالقران لنفسنا نحفظ نحيي القلب بدونه مات يا صاحب الهم العالي يلا نحفظ القرآن صلاة الله غالية صلاة الله الجنان صلاة الله غالية سلعة لله جنال سلعة لله غليا سلعة لله جنال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا احنا تكلمنا في الأسبوع اللي فات عن إيه هي العوامل اللي بتساعدنا على الحفظ الجيد وعلى تثبيت الحفظ وقلنا من ضمن العوامل دي إن الواحد يكرر دايماً اللي هو إيه حفظه وإن هو دايماً يكون متقن للمتشابهات اللي هو حفظها وإن هو كمان يصل اللي حفظ بيه من صلوات النوافل ده من ضمن العوامل الجيدة أصلاً اللي هي بتثبت الحفظ وايضا يكون عارف كويس جدا هو بيحفظ إيه وهو ومعاني ال الآيات وكمان أسباب نزولها وتفسير الآيات وكمان من ضمن العوامل اللي بتثبت الحفظ إن الواحد دائما يربط بين الآيات وبين الأحداث اللي اللي بتحصل من حواليه ومن ضمن العوامل أيضا اللي بتثبت الحفظ قلنا إن الواحد يبقى ليه قدوة وإنه يبقى عنده صحبة كويسة جدا بتساعده على إنه هو يحفظ وإنه هو يبقى إنسان كويس الأسبوع اللي فات ده إحنا قلنا الواجب بتاعنا كله إن إحنا نبدأ نقرأ ونبدأ نسمع للأيات ما قلناش نحفظ خالص في الأسبوع اللي اللي فات اللي هو أول أسبوع بنبدأ فيه عملية تمهيد للحفظ وبنسميه تحضير أسبوعي يعني إيه تحضير الأسبوع يعني أنا الأسبوع اللي جاي اللي هو هبدأ ان شاء الله من أول بكرة قلت إن انا هحفظ فيه مثلاً بمعدل مثلاً صفحة في اليوم يبقى أنا هحفظ في الأسبوع سبع صفحات يبقى انا قبل قبل ما أبدأ أحفظ السبع صفحات دول انا هبدأ أحضر للسبع صفحات دول هبدأ كل يوم أقرأ السبع صفحات كل يوم أقرأ السبع صفحات عشان لما جي أبدأ أحفظ السبع صفحات يبقى حصل ألفة بيني وبين الصفحات دي فأبدأ أحفظ بمنتهى السهولة فتبقى عملية الحفظ سهلة جدا. يبقى دا عندنا أول تحضير من أنواع التحضيرات لأن احنا عندنا ثلاث أنواع دا اسمه التحضير الأسبوعي إن أنا أبدأ أحضر للأسبوع كله اللي أنا هقرأ فيه اللي أنا هاحفظ فيه الورد بتاعي سواء كان بقى صفحة أو صفحتين أو نص صفحة طبعا لو نص صفحة يبقى أنا أحفظ ثلاث صفحاته نصف في الأسبوع لو هحفظ صفحتين يبقى أنا أحفظ أربعة واشر صفحة في, الإيه في الأسبوع زائد التحضير الأسبوع ده إحنا بنعمل إيه حكتين مهمين جدا إن إحنا نقرأ الورد بتاعنا زي ما إحنا ماشيين سواء بنعمل ختمة شهريه أو ختمتين بحد أقصى في الشهر إن أنا أبدأ أقرأ كل يوم جزء أو جزئين حسب الإيه ترتيب الوقت بتاعي زائد إننا أسمع لحزب يوميا ده مهم جدا لعملية السماع مع عملية القراءة اللي بتم كل يوم دي لأن كل يوم هنعمل القصة دي ان احنا نبدأ نحضر تحضير وان احنا نسمع لحزب ونحنا نبدأ نقرأ الورد بتاعنا ده كل يوم معنا لازم نعمل القصة دي دي بتساعدنا جدا جدا وت ومفيدة جدا في عملية الحفظ لأن بتسهل عملية الحفظ جدا وبتخلي في ألف دائما بينا وبين آيات ربنا وبين وبين طيب إحنا دلوقتي بإذن الله من أول بكرة هنبدأ نحفظ اللي إحنا حضرناه في الأسبوع اللي فات إحنا حضرنا مثلاً 3 صفحات ونص أو 7 صفحات أو 14 صفحة بالنسبة لكل واحد خد المستوى بتاعه أو خد الورد بتاعه طيب إيه هي متطلبات الحفظ؟ وازاي إن أنا يبقى حفظ ده كويس جداً؟ في عملية هنعملها قبل الحفظ العمليات دي كلها هتساعدنا كويس جدا على إن حفظنا يبقى بإذن الله حفظ جيد جدا ويبقى حفظ زي سورة اللي زي سورة الفتح بإذن الله. أول حاجة أختار الوقت المناسب. ما ينفعش إننا نحفظ في وقت في دوشة أو حولي ناس أو في حتى مثلا أو في مكان مش أوشى مثلا كأن مثلا في مواصلات أو كده. أو في مكان العمل كل ده إيه ما ينفعش لازم نحفظ وقت يبقى الجو فيه خالي تماماً والدنيا هادية وما فيش قدامي حد خالص ويبقى تركيزي وزهني كله خالي تماماً لإن أنا أبدأ إيه أحفظ بإذن الله ده أول حاجة ان أنا أختار الوقت المناسب اللي أنا أحفظ فيه وطبعاً أكتر وقت بننصح فيه الحفظ إنه هو إن شاء الله بعد صلاة الفجر لإنه يبقى الدنيا فيه هادية والناس نايمة والجو هدوء تماماً وأبدأ أح طيب لو ما تيصرش الوقت ده نختار بقى وقت تاني يكون برضو الدنيا في هادية والجو مناسب جدا لعملية الحفظ. طيب الثاني حاجة من متطلبات الحفظ الجيد اننا احفظ من مصحف واحد يعني ايه؟ يعني المصاحف عندنا نوعين يا اما مصحف بينتهي بآية زي مصحف المدينة ويا اما مصحف الحرمين اللي هو, اللي هو ما بتنتهيش صفحته بآية وإحنا بننصح دايما أن احنا نحفظ من المصحف اللي هو تنتهي صفحاته كلها وبتبدأ بآية وبدأ بآية تانية اللي هي مصحف المدينة كلها وننصح كمان بالمصاحف اللي هي بتبقى لونها واخد اللون السامني ده لأنه بيقالون مريح جدا للعين وكمان المصاحف اللي بتبقى ما وجود فيها لفظ الجلالة الله أو, أو ربهم بتبقى ملونة باللون الأحمر لأن هذا برضو بيعلم في الآية في الأزام ليه بقى ننصح بأن احنا نحفظ من مصحف واحد لأن الحفظ من مصحف واحد بيثبت الحفظ جد كويس جدا جدا. لأن انا لما أبدأ ببدأ أبدأ أحفظ وبعد كده ببدأ أراجع اللي أنا حفظته بتبدأ وأنا براجع بتبدأ الصفحة تترسم قدامي وببدأ أفتكر إن الآية دي حفظتها في أول الصفحة وإن الآية دي موجودة في نص الصفحة وإن الآية دي موجودة في آخر الصفحة وأبدأ أعلم إن المصحف ده الأيتين الأولين بيتكلموا عن كذا والايتين اللي في النص بيتكلموا عن كذا والايتين اللي في الآخر بيتكلموا عن إيه؟ عن كذا وابدأ أجمع الموضوع نفسه وأبدأ يبقى حفظ إيه؟ كويس جدا بإذن الله <تصفيق> طيب يبقى لازم نختار وقت مناسب كويس جدا عشان نحفظ ولازم نختار مصحف واحد نحفظ منه سواء المصحف ده أو المصحف ده ونكون ننصح بمصحف المدينة تالت حاجه من متطلبات الحفظ الجيد ان انا أحضر كويس زي ما قلنا التحضير عندنا ثلاث انواع تحضير اسبوعي ده اللي احنا عملناه الاسبوع اللي فات واللي هنعمله الاسبوع اللي جاي ان احنا اللي هو هيبدا ان شاء الله من بكره ان احنا هنبدا نحضر للاسبوع اللي بعديه برده هنشوف احنا هنحفظ قد في الاسبوع اللي بعديه نبدا نحضر زي ما كنا ماشيين في الاسبوع اللي فات احنا بنحضر سبع صفحات يبقى هنحضر سبع صفحات اللي ايه اللي بعديهم اللي نحفظهم بنحضر 14 صفحة، يبقى نبدأ نحضر أو نقرأ للايه للـ 14 صفحة بنحضر نص صفحة، يبقى بنحضر 3 صفحات ونص بالنسبة للأسبوع اللي جاي ده التحضير لايه للأسبوع؟ في تحضيرين كمان عشان تبقى عملية الحفظ عندنا عملية سابقة جداً وكويسة في حاجة اسمها تحضير ليلي وتحضير قبلي ايه الفرق بين التحضير الليلي والتحضير القبلي؟ بالنسبة للتحضير الليلي والتحضير القبلي الاتنين مشتركين في حاجة واحدة إننا النهاردة النهاردة مثلا يوم الجمعة وبكرة السبت هبدأ أحفظ لو أنا ماشي بمعدل مثلا لو ماشي بمعدل صفحة في اليوم يبقى أنا هبدأ أحفظ بكرة الصفحة رقم ثلاثة زي ما احنا اتفقنا هنحفظ من ثلاثة التسعة في الأسبوع ده طيب أعمل حاجة اسمها تحضير الليلي يعني إيه تحضير ليلي أبدأ أشوف قبل ما نم مباشرةً، قبل ما بنام بحوالي نص ساعة، أبدأ أطلع صفحة رقم ثلاثة دي، وفي خلال ربع ساعة بحد أقصى، أبدأ أقرأ الصفحة دي من 15 لـ 20 مرة، قراءة سريعة جداً، قراءة بصقت الحدر. القراءة مقصود منها إن أنا أقرر الصفحة دي على قد ما أقدر من 15 لـ 20 مرة في حوالي ربع ساعة، أبدأ أضبط الإي التايمر بتاعي إن أنا في خلال الربع ساعة أكون حضرت الإي الصفحة دي. ده التحضير الليلي طيب التحديد القبلي اللي هو إيه؟ اللي أنا بقى تاني يوم، اللي هو يوم اللي أنا أحفظ فيه اللي هو مثلا هيكون يوم السبت هبدأ أخذ صفحة رقم 3 دي وأبدأ بقى إيه؟ أكررها برضو في ربع ساعة ما بين 10 إلى 15 مرة، بس بقراءة إيه؟ قراءة متوسطة شوية يعني مش هتبقى قراءة بصغة الحدرة، هتبقى قراءة بصغة التوسط أبدأ أقرر الصفحة دي برضو حوالي من 10 إلى 15 مرة يبقى أنا قررت الصفحة دي بالليل وكررتها تاني يوم يعني قررتها حوالي 30 مرة وكررتها كمان الأسبوع اللي فات أعدت أقرأ فيها 7 مرات يبقى أنا قررتها كده حوالي 40 مرة طيب التكرار ده كله مفيد جدا لعملية الحفظ بعد بعدما عملت عملية تحضير الليلي بالليل وعملت تحضير قبل تاني يوم للصفحة مباشرة بعدها أبدأ بقى عملية الحفظ تبدأ الصفحة بيني وبينها ألف خلاص أنا حفظت اللي فيها وأردت اللي فيها كويس جدا لما أجي أبدأ أحفظها أحفظها بمنتهى ال ease السهولة ببدأ أفتح الصفحة بتاعتي وبدأ أفوص فيها وأقول بقى إيه إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون أبدأ دي أول آية أبدأ إيه أكررها مثلا عشر 15 مرة أبدأ أكررها تلات أربع مرات خمس مرات حسب مانا ما إيه بعد ما أكررها أبدأ ألاقي نفسي حفظتها يبقى أنا كده إيه خلاص إيه خلصتها أبدأ أخذ الآية اللي بعدها أكررها برضو تلات أربع مرات بعد أبدأ ألاقي نفسي خلاص حفظتها تمام أبدأ أروح إيه رجع الآية الأولى الأولى وربطها بالآية الثانية وهكذا نبدأ نربط الآيات ببعضها لحد ما ألاقي نفسي بعد مثلا فترة من ربع النصف ساعة أبدأ ألاقي نفسي خلاص حفظت الصفحة إيه تمام طيب أنا دلوقتي خلاص الحمد لله رب العالمين ربنا من علي وحفظت ايه أول صفحة اللي هي صفحة رقم ايه ثلاثة طيب ايه المطلوب مني؟ أبدأ طول اليوم أكرر هذه الصفحة سواء وأنا بقى واقف مثلا بحضر الأكل أو أنا واسلا وأنا واقف بصلي في النوافل أو في, أو في الصلوات الفرائض أبدأ أكرر الصفحة دي لإنه كل ما أكرر فيها على قد ما مقدر كل ما هيبقى الحفظ بتاعي ثابت ليه حفظنا كويس جدا بالنسبة لرسوت الفتحة لأن إحنا زي ما قلنا قبل كده إحنا بنبني رسوت الفتحة 17 مرة في اليوم لو بنصلي الفرائض بس ما نصليش أي نفلة بنكررها 17 مرة. فنفس القصة لو عملناها في في الـ في الـ في الصبحات اللي إحنا بنحفظها بتخلي الحفظ بتاعنا ثابت جدا وقوي بفضل الله. يبقى هنبدأ النهاردة، السبت، خلاص عملنا إيه؟ حفظنا الصفحة رقم ثلاثة طيب هنعمل إيه؟ نيجي بقى بالليل أو نيجي في وقت تاني نبدأ نقول لأي حد بقى من اللي حوالينا يسمع علينا بقى إيه؟ الصفحة دي برضو ده كله عشان إيه؟ عشان زيادة للحفظ بتاعنا وزيادة إن الحفظ بتاعنا يبقى جيد جدا أبدأ أقول لأخويا أو أبدأ أقول لأختي أبدأ أقول لأبوي أو أقول, أقول لأمي سمعلي لي الصفحة دي مش هتاخد مني دقيقتين بالزبط ان شاء الله وان احنا نسمحها كويس طيب نيجي اليوم الثاني هنعمل ايه نعمل زي ما قلنا بالزبط في اليوم الاولاني هنعمل تحضير ليلي اللي هو في اليوم اليوم السبت نبدأ نحضر الصفحة رقم 4 نقراها حوالي من 15 ل 20 مرة في خلال ربع ساعة وينيجي يوم الحد نبدأ نعمل التحضير القبلي للصورة اللي هو التحضير اللي قبل الحفظ على طول وهنبدأ نكرر برضو الصفحة رقم 4 من 3 من 15 من 10 ل50 مرة بطريقة التوسط ونبدأ نفس القصة برضو نبدأ نحفظ الصفحة رقم 4 ونبدأ برضو نرجحها طول اليوم ونبدأ نيجي بالليل أو نجي آخر النهار نقول لأي حد اي اي ممكن تسمع لنا بس بقى مش هنسمع صفحة رقم 4 لا هنسمع صفحة رقم 3 والصفحة رقم 4 وهكذا اليوم الثالث هنسمع صفحة رقم 3 و 4 و 5 نسمعهم على أي حد المهم نثبت الحفظ بتاعنا ونفضل في القصة دي لحد آخر الأسبوع نلاقي نفسنا حفظنا من صفحة رقم 3 للصفحة رقم 9 وطبعا اهم حاجة إن, ان احنا دايماً طول الاسبوع نراجع على الصفحات اللي احنا بنحفظها وتكون مراجعتنا كويسة جداً ونكرر الايات كويس جداً وفي نفس الوقت هنعمل نفس الحاجات اللي احنا كنا بنعملها الاسبوع اللي فات اللي هو التحضير الاسبوعي ان انا الاسبوع ده انا بحفظ من صفحة رقم 3 للصفحة رقم 9 انما الاسبوع اللي جاي انا هاحفظ من الصفحة رقم 10 للصفحة رقم 16 فهبدأ برضو كل يوم عندي نفس الورد ال أبدأ أقرأ الصفحة من رقم 10 إلى رقم ستة عشر، وأبدأ برضو أقرأ في المصحف بتاعي زي ما أنا ماشي كل يوم جزء أو كل يوم جزئين، وأبدأ برضو أسمع زي ما أنا بسمع كل يوم نص جزء مش أخذ مني 10 دقايق. طيب القصة دي كلها مش هتاخد في بالنسبة للوقت مش هتزيد إلا ساعة كمان يعني هتاخد حوالي ساعتين في اليوم كله. فمش عايزين ان شاء الله نلاقي شكاوه من الناس ان هي بتقول لا احنا ما عندناش وقت ولا ده دا الوقت دايق. طبعا كل ده يعني ما, ما ينفعش خالص اللي عايز يحفظ القرآن لازم يفرغ الوقت ولازم يجتهد على قد ما يقدر عشان ربنا يكلم ان شاء الله ويحفظ القرآن طيب احنا كده خلاص عرفنا ازاي هتتم عملية الحفظ طول الاسبوع ده دلوقتي هيتبقى أن طيب دلوقتي إحنا بإذن الله بقى هنبدأ نتكلم عن الآيات أو عن الصفحات اللي إحنا هنحفظها ليه إحنا قلنا هنبدأ من صفحة رقم 3؟ لأن المفترض إن صفحة رقم 1 و 2 كلنا أو معظمنا وظمنا حافظهم يعني أول صفحتين مفيش فيهم غير صورة الفتحة وأول خمس آيات من صورة البكرة فسهل جدا بالنسبة حتى لللي مش حافظهم إن هو يكون آآ آآ ان هو يحفظ اول خمس ايات من سورة البقر طيب نبدأ نمسك بقى المصحف ونبدأ نبص كده على, على الايات او على الصفحات من صفحة رقم ثلاثة لحد صفحة رقم 16. طبعا كل واحد بالنسبة للمقدار اللي هو هاخده هيبدأ يحفظ الجزء المخصص لي يعني اللي واخد نص جزء زي ما قلنا هيبدأ من صفحة رقم ثلاثة لحد نص صفحة رقم خمس إلى واحد إذا نص أسف.. صفحة يومياً إذا واحد صفحة يومياً هيحفظ من صفحة رقم 3 لحد صفحة رقم 9 والإذا أخذ صفحتين يومياً هيحفظ من صفحة رقم 3 لحد صفحة رقم 16 طيب الصفحة رقم 3 لو بصينا كده فيها هنلاقيها ربنا مقسم فيها الناس لأيه لصنفين الكافرين ومقسّم فيها لأيه المنافقين أول آياتين بيتكلموا عن الأيه عن, عن الكافرين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دول كده أول إيه أيتين طيب بقى الايات الآيات في الناس اللي هي اللي هم منافقين اللي هم بيخدعوا ربنا بس ايه؟ طبعا الخداع ده بيجي على نفسهم وهم إيه مش حسين بكده ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخضعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون دي أول وصف إيه ليهم بعد كده ربنا بيقول برضو فيهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لهم امنوا كَمَا امن الناس قالوا الا كَمَا كما امن السفهاء ألا إِنَّهُمْ هُمُ هم السفهاء ولكن لا يعلمون نلاحظ هنا تكرار كلمه واذا قيل لهم في الايه في الايتين الآية رقم 11 والاييه رقم ايه 13 يبقى ايه دي أول من المتشابهات في الايه في القران أيضا لاحظ خواتيم الايات ولكن لا ولكن لا يعلمون من في الكرآن. طيب أيضا من ضمن وصفهم بعد ما ربنا قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا وبعد ما ربنا قال وإذا قيل لهم آمنوا بيصفهم أيضاً وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الآية دي برضو هنلاقيها متشابهة مع آيات تانية هتيجي إن شاء الله بعد كده ربنا بيكمل بقى وصفوا وصفو ليهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون والآخر بقى الجزاء بتاعهم إن هم إيه؟ أو المحصلة بتاعتهم إنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجاراتهم وما كانوا إيه مهتدين بكم ربنا وصفهم تاني في أربع آيات في الصفحة رقم أربعة فبيقو فبيقول ربنا عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواع كحذر الموت والله محيط بالكافرين طيب معنى الآيات دي إيه؟ إنه هو ربنا بيشبه الناس دي اللي هم بيخدعوا ربنا وبيخدعوا المؤمن بيشبههم زي واحد جاب نار وبعد ما ولع النار والنار بقت مشتعلة راح ربنا طفالوا الايه النار دي لأنها طبعا كانت ايه على باطل وايه وسابو في الايه في الظلمه صم بكم عمي فهم لا يرجعون يعني ايه مش هيرجعوا ابدا عن الايه عن الكفر اللي هم فيه لأنهم خلاص اذانهم بقت ما بتسمعش وأفواه ما بقتش تتكلم وكمان ما بقوش بيشوفوا فعشان كده هم طبعا مش يرجعون وطبعا ده تشبيه بليغ هم مش يعني هم بيشوفوا وبيسمعوا كل حاجة بس ربنا ختم عليه على قلوبهم أيضا من ضمن التشبيهات ان ربنا بيقول او كصيب من السماء زي بالزبط ريح جت من السماء الريح دي فيها ظلمات وإيه ورعد وبرق فبيحطوا صوابحهم في ودنهم عشان يخافين من, من السواك اللي هي ممكن تؤدي انهما يموتوا <تصفيق> يكاد البرك يخطفوا أبصارهم البرك طبعا لازل من السماء ده ممكن إن هو يضيع أبصارهم فيعموا كلما أضاء لهم ما شاءوا فيه كلما ي... إيه؟ ما يضيق لهم شاهل ان الدنيا ظلمة بالنسبة لهم بيمشوا و... وإذا أظلم عليهم قاموا وأول ما تبقى الدنيا ظلمة إيه؟ يروحوا قاعدين <تصفيق> ولو شاء الله لذهب بسماعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير لا يعني فعلا لو ربنا عايز ياخد سمعهم وياخد أبصرهم ربنا يقدر إيه يعمل كده لأن إن الله على كل شيء قدير طيب النص الثاني من صفحة رقم 4 بتكلم بقى بتوجه الأول الخطاب للناس إن هم يعبدوا ربنا بتقول يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وبتوصف لهم الحاجات اللي ربنا جعلها عشانهم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تهلمون وربنا بتحداهم بيقول لهم لو أنتم في شك وإن كنتوا في ربي يعني لو انتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم, شا... إن كنتم صادقين يعني هذه الصورة واحدة تكون زي القرآن ده وادعوا كمان أي حد من دون الله لو أنتم فعلا صادقين في, في الشك اللي عندكم ده فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هنا طبعا تحدي صريح جدا إن أنتم مش هتقدروا ولا هتقدروا تعملوا دوت فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين طيب بما أن الآية دي انتهت, انتهت بالكافرين فالآية اللي هتبدأ في الصفر رقم 5 هتبقى على النقيد تماما ان هي بقى ايه الجزاء والموعود للمؤمنين لأن الناس يا إما هيأمنوا فعلا وهيقولوا لا إحنا مش نقدر نعمل آية أو نعمل صورة زي اللي ربنا نزلها يا إما هيكونوا كافرين وهيقولوا إحنا نقدر ويا إما يكونوا مؤمنين ويقول ربنا ليهم أو يوعدهم وإنهم يكون لهم جنات فيقول إيه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما يرزقوا منها من ثمرة رزقا يعني كل ما يشوفوا فيها ثمرة من ثمرة الجنة فيقولوا إيه آه ده ده تفاح زي كنا بنكله في الدنيا أو ده عينب زي اللي احنا كنا بنكله في الدنيا أو ده زي سمرة من ثمار الدنيا فإيه فربنا يقول وأتوا به متشابها هو زي في الشكل إن الطعم طبعا مختلف تماما لأن دول أصحاب الجنة ربنا يا رب يرزقنا وإياكم إن شاء الله أن نكون من أهل الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة أزواجهم مطهرة من كل سوء وهم فيها إيه؟ خالدون وبكده ده بينتهي الربع الإيه؟ الأولين يبدأ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 ربنا بيقول في هذه الآية إنه لا يستحي سبحانه وتعالى أن يضرب للناس كلها مثل بالبعوض أو بالذوابة فما فوقها فما أعلى منها أو فما أكبر منها يعني من أول ذبابة إلى ما هو إيه أكبر فالذين أمنوا يعلمون طبعا أن, إيه؟ أن الحق ده من ربنا والذين كفروا هيقولوا إيه؟ ماذا أراد الله بهذا مثلاً يعني هو ربنا عايز إيه من الايه من المسألة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلى الفاسقين ويبدأ ربنا بعد كده يوصف الفاسقين من هم الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ما أمر الله به أن يوصل ويستون في الأرض أولئك هم تعجب منهم فيقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم يعني توا كنت أصلاً ميتين مجرد نطفة في أرحام أمهاتكم وإحنا أحيايناكم ثم يميتكم وبعد كده ربنا يموتكم وينزلكم القبر يعني ثم يحييكم من القبر ثم إليه إيه؟ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في السماء ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم طبعا سبحانه وتعالى يعلم إيه يعلم كل شيء بعد ما ربنا اتكلم عن الأصناف من الناس دي هنبدأ بقى في الصفحة رقم 6 ربنا بيتكلم عن حديث ثاني خالص عن حديث بقى عن خلق الإ البشر من إيه من البداية خالص من بداية سيدنا آدم فإيه ربنا بيقول وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة أي جعلت فيها من يعبدني ويعمر إيه الأرض من أجلي فالملائكة عجبت وقالت له قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسيك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم قال لهم أنا أعرف وأنتوا إيه ما تعرفوش إيه أي حاجة وربنا علم آدم الإيه أسماء كلها من أشجار ومن حيوانات ومن دواب ومن إيه من كل حاجة وبعد كده عرض الأشياء دي كلها على الملائكة فقال لهم قلولي أسماء دول إيه, فقال إيه؟, إيه؟ إن كنتم صدقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فربنا وجه خطابه لسيدنا آدم وقال قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم ربنا قال لهم إيه قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون هنا أول أربع آيات بيتكاء فيها حديث بين ربنا وبين الملايكة وبين ربنا وبين سيدنا آدم طيب أما الأربع, ح... الأربع آيات البائيين في الصفحة رقم 6 ربنا بقى بيكلم الملائكة بيقول لهم وإذ كلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبعى واستكبر وكان من الكافرين والآية دي طبعا متشبهة مع آيات كثيرة جدا برضو إن شاء الله هنعرفها بعد كده هتيجي في المصحف كتير طيب وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ربنا بيواجه حديثه لآدم والزوجته وبيقول لهم اسكنوا الجنة وقولا منها رغدا حيث شئتما يعني كل, إيه كل حاجة في الجنة دي إلا موضع الشجرة دي ما إيه ما تكلوش منها ولا تيجوا جنبها أصلاً ولا تقرب هذه شجرة. ما تروحوش نحيتها أصلاً فتكون من الظالمين. هتبقوا كده أنتم ظلمتوا أنفسكم لأنكم إيه عصيتم أمر ربنا. فأزالهما الشيطان وعنها فأخرجهما مما كان في يانفده ليوسوس ليهم الشيطان وإذا لهم لحد ما إيه كلوا منها وعصوا أمر ربنا فطبعا استحقوا بذلك إيه الخروج والطرد من إيه من جنة ربنا. وقلنا طبعا ده الخطاب من ربنا لمين لآدم وزوجته، وقلنا بيوتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال لهم بما أن أنتم عصيتوا أمري فإذ انزلوا بقى الأرض وإذ وكلوا منها نها وليكم فيها مستقر يعني لكم فيها موضع ومتاع أكل وشرب إلى إيه إلى حين إلى فترة معينة من الإيه من الزمن. طبعا ربنا كان غضبان من سيدنا آدم عشان خطه وعصا أمره وفدر ربنا وفدل سيدنا آدم يدح عليه على ربنا في التوبة فإيه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم يعني ربنا برضو تاب عليه سيدنا آدم وغفر له إيه زنبه ومعصيته مخلفته له لأوامر دي كده الصفحة رقم إيه رقم ستة بقيت آياتها هيبقى في الصفحة رقم إيه؟ رقم سبعة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني ربنا قال لإيه؟ لآدم ولزوجته ولزرريتهم بقى كلهم كلهم بقى إيه؟ إنتوا اهبطوا منها من إيه من الجنة ونزلوا في الأرض ولما يجيلكوا مني هدى اللي هو ممثل مثلا في القرآن وممثل في التوراة والإنجيل وأي حاجة ربنا نزلها وأي نبي ربنا بعثه وأي رسول ربنا بعثه فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني دول هايبقوا فريقين يا إما الناس تتبع هدى ربنا دول مفيش أي خوف عليهم ولا هم عمرهم يحزنوا ولا في الدنيا ولا في الأخ يا إما الفريق الثاني بقى والذين كفروا وكذبوا بآيتنا أولئك أصحاب النار قوم فيها خالد لحد هنا الآيات بتنتهي عن القصة بتاعة آدم وزوجته والشيطان وكيف وسوس له وكيف خرج من الجنة تبدأ آيات تانية خالص بقى كل الآيات اللي جاي هتتكلم عن بني إسرائيل كل الآيات من أول الآية يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنامت عليكم وأوفوا بعهدي وفي بعهدكم وإيا فرهبون طيب، لاحظ هنا الآية رقم 40 بتقول يا أيوة يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم طيب، إقرأ كده الآية رقم 47 يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم طيب، دي كده برضو من ضمن المتشابهات المتشبهات لازم نخلي بالنا منها وإحنا بنحفظ كويس جدا طيب، يا بني إسرائيل في الآية رقم 40 بعدما ربنا زكر يا بني إسرائيل ذكرون نعمتي التي أنمت عليكم ووف بعهد ووف بعهدكم وإياه يفرهبون. إن الآية رقم 47 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنمت عليكم وأنني فضلتكم على الآ على العلمين. طيب الآية 40 أيضا الآية 41 فيها آية متشابهات في آخر الآيات. آخر الآيات بتقول وإياه يفرهبون وإياه يفتكون. هما متشابين في كلمة وإياه بس الأولى فارهبون فارهبون والآ والتانية فتكون. طيب وتتولى الآيات برضو في إن ربنا بيذكر بني إسرائيل بالنعم اللي هو أنعمها عليهم وهم مع ذلك بيكفروا بايه بالنعم دي وبيشتروا بالآيات دي ثمنا قليلا وبيلبسوا الحق بالباطل وبيعودوا دايما يبدلوا الحقائق ويخلوا الحق باطل والباطل حق وبيكتموا الحق وربنا بيأمرهم في أواخر الربع وعقيموا الصلاة وآيات الزكاة واركعوا مع الركعين ويبدأ الربع التالت في القرآن في ال في الصفحة رقم 7 والآية رقم 44 وربنا بيتعجب منهم بيقول لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفعل تعكون يعني أنتم بتأمرون الناس إنهم يبقوا يسین وبتنسون نفسكم وان أنتم وأنتم تبقوا كويسين وتبقوا صالحين وأنتم تتلون الكتاب وأنتم بتقروا القرآن الكريم أو بتقروا ال التوراة أفلا تعقلون يعني أنتم مفيش عقل عندكم طبعا دي صور التعقب واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين طبعا دي آية عظيمة جدا في أن الواحد دايما يستعين في قضاء حوائجه بالصبر وبالصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ على الْخَشَعِينَ يعني الأمر ده أو الحكتين دول صعبين جدا جدا إلا على الخشعين طب الخشعين دول صفاتهم إيه؟ الأية اللي بعديها بتوضحها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه إيه راجعون هم دول إيه الخشعين اللي هم عارفين دايماً إنه هم هيقبلوا ربنا وإنه هم دايماً إيه راجعين لإيه لربنا وزي ما قلنا بعد كده تبدأ بقى إيه الآية 47 و48 أيضا في خطاب موجه لبني إسرائيل ومشابهة مع الآية 47 دي مشابهة مع الآية رقم 40 والآية 48 دي أو الآيتين دول هييجوا تاني برضو في سورة البقرة بس بطريقة مختلفة هنا ربنا بيقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنبتوا عليكم وأني فضلتكم على العالمين أيضا الآية دي هتكرر زي ما هي بالضبط بس في ربع تاني خالص اللي هو ربع ما ننسخ بس الفرق إن في ربع ما ننسخ الآية الثانية بتقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة بدل ولا يقبل منها شفاعة لا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعوا هنا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون المهم نحفظ هنا الأول إن الترتيب الشفاعة قبل الآ قبل العدل بس نفس الآيتين بالزبط مقررين في ربع ما ننسخ وبرضو نفس الختام اللي هو ولا هم ينصرون والآية الأولانية اللي هي آية 47 دي زي ما هي بالزبط يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنامت عليكم وإني فضلتكم على العالمين دي كده نهاية الصفحة رقم 7 طيب الصفحة رقم 8 بتتكلم في نصها الأولاني عن ايه؟ عن موسى وعن آل فرعون فإيه؟ فربنا برضو بيذكرهم ان من ضمن نعم على بني إسرائيل أنه هو نجاهم من آل فرعون وأنه هو كانوا بيعذبوهم وكانوا بيزبحوا أبنائهم اللي هم الذكور طبعا وكانوا بيستحيوا نسائهم يعني بيخلوهم يشتهروا خدم في أصر فرعون وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم يعني دي كانت بلاء وكانت مصائب من إيه؟ من ربنا وربنا نجاكم من إيه منه وإذ فرقنا بكم البحرة يعني خلينا البحر كده منفرق بينك وبين فرعون أنتو نجيتو وفرعون إيه غريء من إيه غريء في البحر وإذا وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم طلمون يعني لما, لما موسى راح يكلم ربنا وقعد أربعين ليلة, ليلة لهم لقاهم برضو بيتخذوا العجلة برغم كل اللي ربنا عمله عشانهم وبرغم أنه هو فضلهم على العالمين إنما هم برضو اتخذوا العجلة من إيه من بعد موسى وإيه وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وبرضو بعد كل اللي انتوا عملتو ده ربنا عفى عنكم عشان لعلكم تشكروا وإذ أتينا موسى الكتابة والفرقان لعلكم تهتدون وبرضو رجعنا لكم موسى بعد الأربعين الليلة وكان مع الكتاب وكانت مع الألواح لعلكم برضو إيه تهتدون وطبقوا إيه كويسين طيب الأربع آيات في النص الثاني من صفحة رقم 8 بيتكلم بقى عن, إيه؟ عن موسى وقومه سيدنا موسى بيقول لهم قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتابع لكم يعني قال لهم أنتوا كده ظلمتوا نفسكم بأن انتوا اتخذتوا ده. من من دون الله وعشان تكفروا عن سيئاتكو دي اقتلوا أنفسكم ده دا, دا خير ليكم كبير عند ايه عند ربنا وربنا ايه تابع ليكم طيب رأيكم تاني وقالوا لسيدنا موسى وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون يعني قالوا إحنا بقى مش هنؤمن لك ولا ايه ولا نحن تبعك اتباع كامل إلا لما تشوف ربنا ايه ربنا كده جهرا قدام عينينا فإيه فإيه اللي حصل لهم أخذتهم الصعيقة وانتم تنظرون يعني نزلت عليهم الصعيقة وإيه وخدتهم وموتتهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم حين تاني إيه لبني اسرائيل وإيه وجبناك تاني عشان لعلكم تشكروا وظللنا عليكم الغمام برضو ربنا بيعدد, بيعدد لهم نعمه اللي هو نزل عليهم اللي هو ظل عليهم, عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى ودي كلها من ايه من الماكولات الطيبه وربنا بيقول لهم كلوا من طيبات ما رزقناهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني احنا ما ظلمناكمش انتوا اللي اللي تظلموا دايما نفسكم طيب الصفحة رقم 9 ربنا بقى بيقول لهم برضو فيها بيكمل حديثه واذ كن ندخل هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم راغدا ودخول الباب سجدا وقولوا حطه نوف لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فأربنا بيقولوا متخلوا القرية دي وكل منها زي ما أنتم عايزين رغد وإيه ودخلوا الباب سو الجادن وقولوا حتى الناغف لكم إيه خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظالموا قولا غير الذي يقيل لهم فإن على الذين ظالموا رجزا من السماء بما كانوا يسكنون. فبردو طبعا بدلوا القول اللي هو تقلهم. فإيه ربنا نزل عليهم ريشز من إيه من السماء وده كان إيه عذاب ليهم بما كانوا يفسقون وبكده ينتهي الربع الإيه ويبدأ بقى الربع الإيه الرابع اللي إيه الثالث ويبقى الرابع اللي إيه الرابع إني سيدنا موسى بيستسق القومه فإيه ربنا يقول له اضرب بعصاك الحجر لما يضرب بعصا الحجر هتنفجر منه اثنتا عشرة عين لاثنتا عشرة عين اتناشر عين يعني عشان لكل قبيلة يبقى ليها عين تشرب من إيه منه قد علم كل وناس المشربة قد علم كل وناس المشربة قد علم كل وناس مش كل قبيلة هتشرب من, الإيه؟ من العين دي كل واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين برضو بعد كل ربنا عمل عشانهم بيعترضوا تاني وبيقولوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا يا ربك يعني احنا مش هيكفينا او مش, مش قادرين نصبر على نحنا نكل من أكل واحد بس إذا إن ربنا إن هو يخرج لنا من الإيم الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها فسيدنا موسيقى لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم يعني انزلوا حتى كده فيها زرع وهتلاقوا فيها اللي الحاجة اللي انتم بتدوروا عليها بقى من البقول والعاتس والبصل والحاجة اللي انتم عايزين وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وبرضو ربنا ضرب عليهم الذلة والمسكنة وضرب عليهم انه هو غاضب عليهم دايما إيه إيه إلى يوم ليه بقى أدي السبب ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله أو الحاجة بيكفروا بآيات ربنا ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلوا دايما الأنبياء كل ما يتبع سلوهم النبي لازم إيه يقتلون ذلك بما عصوا وكانوا إيه يعتدون تبدأ الآيات بقى في الصفحة رقم 10 تتكلم عن فأولها عن أربعة فئات إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الذين آمنوا اللي هم المؤمنين والذين هادوا اللي هما اليهود والنصارى اللي هم النصارى والصابئين الأربع فئات دول من آمن بالله واليوم الآخر بس الأربع فئات دول منهم اللي هو بيؤمن بربنا وبيؤمن باليوم الآخر وكمان بيعمل صالحا فلاهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا بيذكر بني إسرائيل تاني بنعم عليهم وبيقول لهم وإذ أخذنا ميثاقكم يعني إحنا خذنا منكم عهد ورفعنا فوقكم الطور اللي هو الجبل رفعنا فوقكم خذوا ما أتيناكم بقوة خذوا الحاجات اللي احنا بعتناها لكم مع سيدنا موسى خذوها بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتكون يعني لعل تؤتوا التقوى وتكونوا إيه من الأطقياء إيه اللي حصل بعد كده ثم توليتم من بعد ذلك برضو إحنا بعد ما عملنا كل ده ليكم إنتوا توليتم وإيه وأعرضتم عن ذكر ربنا فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين يعني لولا فضل ربنا عليكم ورحمته بيكم لكنتم من إيه من الخسرين في الدنيا وفي الأخر ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فكلنا لهم كونوا كردة خسرين وده طبعا دي قصة أصحاب السبت إن إحنا إيه جعنهم قرات خاصين والقصه بالكامل هتلاقوها مذكورة بعد كده في صور كثيرة ان ان اصحاب السبت دول كانوا من بني اسرائيل وكان ربنا محرم عليهم ان هم يصطادوا الايه الحيتان في يوم السبت فايه هما قالوا طيب احنا مش هنقدر نصطاد الحيتان في في يوم السبت طب نعمل ايه عشان نتحايل على ربنا في الحيلة دي قالوا احنا هن هنخلي الحيتان وطبعا كان من ضمن كمان بلاع ربنا ليهم ان هم الحيتان ما كانتش بتجيل بتجيلهم غير يوم السبت بس يعني طول الأسبوع ما فيش حيتان خالص بيشوفوها وتجيلهم يوم السبت بس فما يقدروش ايه يصطادوها لان ربنا حرمها عليهم في يوم السبت فقالوا خلاص احنا اول ما تجينا الحيتان يوم السبت نبدأ نحجزها عندنا كده هو ونحط شبك ونحجزها خالص واول ما يطلع يوم الحد نصطادها ويبقى احنا كده خلاص احنا تحيلنا على ربنا وما استضناش الحيتان يوم السبت ونصطادها يوم الحد فطبعا لما عملوا كده جات ناس تنصحهم قالوا لهم كده حرام وكده ما ينفعش فما اخذوش بنصحتهم فالناس اللي جت نصحهم دي ربنا ما نزلش عليها عقابهم أما الناس التانية فقلنا لهم كونوا كردتاً خاسئين فربنا سخطهم ايه ورود ولا عزو بالله دي, دي بالنسبة لايه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردتاً خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين يعني خلناها موعظة للايه للناس المتقين وإذ قال تبدأ بعد كده بقى الآيات في نص صفحة رقم 10 ونص نص صفحة رقم 11 بيتتكلم عن بقى إيه اللي هو أصلا اسم صورة البكرة وقصة البكرة دي وقصة طبعا القصة معظمنا عارفينها وحديث موسى لقومه اللي بيقولهم إحنا إيه ربنا بيأمركم أن تسبحوا بقرة وطبعا قعدوا برضو يعني كانوا ممكن يقولوا له خلاص وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولوا مثلا قالوا ما سمعنا وأطعنا إنما لا لازم يجدلوا ولازم برضو إيه يعادوا يقولوا طب ليه وإنت بتستهزئ بينا قالوا وتتخذنا الهزواء قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين طب ادعونا ربك يبين لنا ما هي طب سيدنا موسى ويسفانهم طب ادعونا ربنا هي هيلونها إيه طب يقول لهم هيلونها أصفر طب إذا عنا ربنا لأن البقر متشابه علينا كل ده إيه تحايل وكل ده إيه مجدل مجدل في إيه في أوان ربنا عشان ما إيه ما ينفزو وفي الآخر برضو طبعا إيه نفزوها وإيه وزبقوها بالعافية وطبعا كلنا عارفين القصة كلها وإذا قلتم وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم اياته لعلكم تعقلون يعني ربنا قال لهم خدوا لسان هذه البكرة ودروه به الميت عشان يقول لكم هو مين اللي قتله عشان عايزين كانوا يعرفوا مين اللي قتل الراجل ده فدي معنى كلمه قلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم اياته لعلكم تعقلون بعد كل برده القصص دي كلها وبعد كل النعم دي ثم قست قلوبكم برده قلوبكم ايه جدا زي الحجارة أو أشد من الإيه من الحجارة قصوى والال بيبين هنا ان الحجارة تلت أنواع منها اللي هو ممكن يتفجر منه الأنهار ومنها اللي ممكن يتشقق فيخرج منه الماء ومنها اللي بيهبط من خشية ربنا وما الله بغافل عما تعمله وبكذا بينتهي أول حزب في أربع في الإيه في المصحة في اواخر الصفحة رقم 11 الحزب الثاني او الرابع اللي هو الخامس فربنا بيقولهم فتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يعني انتم عايزين, عايزين بني اسرائيل دول يؤمنوا لكم وكان منهم ناس فريق يعني مجموعة منهم كانت بتسمع تسمع كلام ربنا وبعد كده تبدأ تحرفه وتبدأ تزود عليه او تناقص منه او تغيره وإي يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وهم معي إن كده غلط وإذا لقوا الذين آمنوا دي طبعاً متشابهة مع الإيه؟ الآيات في الصفحة رقم 3 الآيات بتقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خال بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم دي في الصفحة رقم 11 في الصفحة رقم ثلاثة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خال وإذا خالوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون طبعا دي برضو من ضمن الايه المتشابهات طيب الصفحة رقم 12 هل لقيها برضو بتتكلم عن بني إسرائيل فربنا بيجاوبهم عن الآية رقم 76 فبيقولهم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وميعنونه يعني هم مش عارفين ان ربنا عارف ايه هم اللي بيسروا و هم اللي بيعنونه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يضمنونه الآية دي برضو متكررة بعد كده في سورة النساء بس جاي بصغة تانية يعني من ضمن الناس دي او من ضمن الفئة دي اللي هي بتحرف كلام ربنا ما بيعرفوش اي حاجة في الكتاب الا مجرد اماني يعني مجرد ان هو يتمنى على ربنا بس ان هو يدخلوا الجنة او يتمنى على ربنا ان الحاجة كويسة وهو ما بيعملش بيها اصلا وانهم الا يظنون سواء للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عِنْدِ الله ليشتروا به ثَمَنًا قليلا طبعا هنا ربنا بيتربص وبيقول الويل كل الويل لمن يكتب الكتاب بايه وبيقول او بيقعد يحرف في في الكتاب اللي ربنا نزله ويقول إن إن الكلام ده ربي عشان يشتري به ثمنا مهما كان الثمن اللي كان هيكتسبه في الدنيا طبعا يعتبر قليل جدا فويل لهم مما كتبت أيديهم يعني الويل لهم من ايه من اللي كتبته ايديهم ويل لهم مما يكسبون من اللي هم كسبوه من وايه من ورى كتابتهم للايه لهذا الكلام والاي والتحريف اللي حصل فيه كلام ربنا طيب بعد كده هم بقى وقالوا هما بيقولوا إيه وَقَالُوا لَأَنْتَ مَسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً وبرضو الآية دي هتتقرر تاني في سورة العمران بس بدل ما كلمة معدودة هتيجي كلمة معدودات طيب ربنا بيرد عنهم بيقولهم إيه كل أتخذتهم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهداً يعني انتوا خلاص ربطتوا كلام مع ربنا وخدتوا عهد عند ربنا فخلاص ربنا مش هيخلف العهد ده ان انتوا فعلاً النار دي هتمسكوا أيام معدودة. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ولن تؤسًا بتقولوا كلام إنتو مش عارفينه عن إيه عن ربنا؟ بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يقول لهم ربنا بلا. لا كلامك ده مصح. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك إيه أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها إيه خالدون. وذين الآيتين دول بمرتبطين ببعض. أصحاب النار ويتقى بعضهم إيه أصحاب الجنة. طيب الآية بالأخيرة دي في صو في صفحة رقم 12 دي منسميها آية المواثيق. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبودون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذِي القربة واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقِموا الصلاة وأئتوا الزكاة ثم تولَّيتم إلا قليلاً منكم وأنتم مُعَلِّدون. يعني خدنا ميثاق بني إسرائيل وخدنا عليهم عهد إنهم ما يعبدوش غير ربنا وإنهم يكونوا بالوالدين أحسانا وكمان بيد القربة واليتامة والمساكين وإنهم يقولوا للناس حسنا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وبعد كده بعد كل العهد اللي احنا خدنا عليهم بكل الحاجات دي توليتم يعني أنتوا ايه أعرضتم عن عهد ربنا إلا قليلا منكم إلا شوية ليلين ايه هم دول الايه اللي نفذوا فعلا العهد تبدأ الآيات في الصفحة رقم 13 تتكلم برضو عن بقية العهد ده وإذا أخذنا ميثاقكم يعني إحنا أخذنا منكم عهد إن أنتوا ما تقتلوش نفسكم وما تخرجوش نفسكم من إيه أو ما تقتلوش نفسكم من إيه من بيوتكم وبعدين أنتوا أقرارتم وأنتم تشهدون ثم أقرارتم وأنتم تشهدون يعني أنتوا أقريتوا فعلا بالعهد ده وإنتم إيه شاهدين عليه بعد كده لقناكم برضو بتقتلوا نفسكم وبتخرجوا فريق من بيوتهم وتعادوا تظاهرون عليهم بالإثم العدوان تعادوهم وإن يأتوكم أسرة تفادوهم وهو محرم عليكم خرجون يعني هم لو جو لو جولكم بعد كده كمان أسرة من ال من من خايفين من أي حد تاني تفادوهم وهو محرم عليكم خرجون إبأزنتوا من هنا بتخرجوهم وبعد كده إزاي تفادوهم أثا ببعض الكتاب وهتكفرون ببعض؟ يعني إنتوا شوية بت شوية من الكتاب وبتسيبوا الشوية التنين فما جزاء من يفعل ذلك اللي هو بيؤمن ببعض وبيقفر ببعض إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذب دل إيه؟ ده الجزاء بتاعه وما الله بغافل عما تعملون وهنلاقي الآية دي بتكرر برضو كتير جدا معنا وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون طيب الجزاء الناس دي برضو إيه؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أو ده محصقة اللي, اللي هم عملوا إنهم هم باعوا الدنيا بتاعتهم بالإيه باعوا الأخرى بتاعتهم مقبل أنه هم يشتروا بها الدنيا أولئك الذين اشتروا, اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتابة وقفينا من بعده بالرسل طبعا دي آيات بقى تانية بتحكي القصص عن سيدنا موسى فربنا بيقول ان احنا اتيناه الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وكمان اتبعنا بعد كمان الرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس افكل ما جاءكم رسول يعني كل ما جاءكم رسول بقى مش جاي على هواكم تستقبروا فريق يكذب وفريق يقتل وقالوا قلوبنا غلف يعني احنا قلوبنا مش فهم اي حاجة بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون يعني ربنا نزل عليهم لعنته بسبب كفرهم فعشان كده ايه مش بيؤمنوا اصلا لان ربنا ختم برضو على ايه على قلب الصفحة رقم 14 ايضا بتكمل حديث عن بني اسرائيل ولما جاءهم كتاب من عند الله اول بقى مجلهم كتاب من عند ربنا مصدقا لما معهم مصدق لما معهم يعني لا اوه بالزبط زي اللي معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني كانوا قبل ما جلهم الكتاب بيستفتحوا على ال على الكافرين فلما جاءهم معرفوا كفروا به أول ما جلهم هم معرفينها كفروا إيه بيها فلانت الله فاستحقوا بكده لانت ربنا فلانت الله على الكافرين بإسم الشرب به أنفسهم يعني ده أحقر حاجة أو أو أو أوحش حاجة أو أقل حاجة إن هم يشتروا نفسيهم بالإ بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عبادي بإسامة شروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله يعني هم كفروا باللي نزلوا ربنا عشان يردوا الكافرين هم يروحوا يقروا عليهم الحاجة التانية ويسيبوا اللي ربنا ينزلوا فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين طيب وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا طبعا برضو نلاحظ الآية دي متشبهة مع الآيات في الصفحة رقم 3 وإذا قيل لهم آمنوا بس الثانية كما آمن الناس قالوا أنا أمنوا كما ننسى هنا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم طيب فربنا بي بيديهم استفهام بصغط التعجب فبيقول لهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل من قبل إن كنتم مؤمنين يعني لو أنتم فعلا كده وأنتم مش عايزين تأمنوا بالحاجة اللي نزلها ربنا ماشي وبتكفروا بيها وبتأمنوا بالحاجات اللي, اللي مع الكفار دول طب, طب أنتم ليه بتقتلوا أصلا أنبياء ربنا كل فليما تقتلون أنبياء الله من قبل وإن كنتم مؤمنين وبهنا بينتهي الربع الخامس ويبدأ الربع السادس يبدأ يقول ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون يعني موسى قالك برضو سيدنا موسى قالك بالبيانات وانتوا برضو مصرين على ان انتوا تتخذوا العجل وانتوا تعبدوا العجل من دون الله برضو دي من ضمن آية المواثيق اللي هي الآية رقم 93 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورة خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم كل بإسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الآية دي برضو هذه آية متشابهة مع الآية اللي هي رقم 63 في الصفحة رقم 10 اللي هي وإذ أخذنا ميثاككم ورفعنا فوقكم الطور هنا خذوا ما أتيناكم بقوة اللي هي في الآية رقم 63 واذكروا الثانية خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا ده ده أوجه الخلاف بينهم وأوجه التشابه بعد كده في الصفحة رقم 15 يبدأ ربنا يقول لهم لو كانت لو كانت ليكم الدار الأخيرة زي ما أنتم كده بتزعموا إن هي فعلاً لكم اتمنوا بقى الموت لو أنتم صدقين يعني اتمنوا أنتم تموتوا في سبيل ربنا يتمنونه وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ طبعاً هنا الآية دي متشابهة مع آية تانية في سورة الجمعة التانية وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَهُ, ولا يتمنونه أَبَدًا هنا وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس يعني ربنا بيقول وعلى العكس دول, إيه دول أحرص الناس على أنهم يعيشوا أكتر مدة ممكنة لأنهم عارفين أنهم مجرد ما يموتوا هيتعذبوا لأنهم عارفين أنهم غلطانين وإن هم كفرين بالإيه بربنا سبحانه وتعالى يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة يعني الواحد منهم عايز لو يععد في الأرض ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمره ومهما هو أعد هو برضو لازم هي... هيسيب عذاب ربنا والله بصير بما يعملون أي. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله يعني أي حد بيعادي جبريل سيدنا جبريل فيبقى هو أصلا منزل على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بإذن الله مصدقا لما بين أدائه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدون الكافرين لو أي حد معادي ربنا وملكته ورسله وسيدنا جبريل وميكائيل فإيه ربنا يعادي الكافرين ولقد أنزلنا إليكها إلا الفاسقون برضو تعجب من ربنا في الآية رقم 100 أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون هم كل ما يعهدوا عهد لازم ينقضوا هي دي طبيعة دايماً الإيه؟ اليهود إن هما دايماً بينقضوا الإيه؟ كل العهود بل أكثرهم لا إيه لا يؤمنون يعني كثير منهم جدا ما إيه؟ مش بيؤمنوا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق طيب الآية رقم 101 هتلاقيها مشابهة للآية رقم, 4... للآية رقم 89 في الصفحة رقم 14 التانية بتقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم هنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم هنا رسول وهناك إيه كتاب دي برضو من ضمن المتشابهات هنا نبذ فريق من الذين قوتوا الكتابة كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم يعلمون يعني راحهم حاطين الكتاب بتاع ربنا ده وراء ظهرهم أكاين ما فيش أصلا كتاب لإيه لربنا وأكيدهم مش عارفين عنه أي حاجة طيب إيه اللي حصل تاني في الآية رقم 102 آية طويلة جدا بتشرح بقى إيه اللي حصل في الصفحة رقم 16 وهذا نص الصفحة إيه اللي, إيه اللي عملوه بقى بعد ما حطوا الكتاب دورة ظهرهم واتبعوا ما تتلوا الشياطين وعلى ملك سليمان. اتبع كل الشياطين اللي هي إيه كانت بتتلوا على ملك سليمان وما كفر سليمان يعني سيدنا سليمان ما كفرش ولكن الشياطين كفروا. الشياطين هم اللي كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل عليهم ماكاني ببابل هاروتة ومن يعني كانوا بيعلموا الناس السحر في المنطقة اللي هي في بابل، هاروت وماروت دول الملكين اللي هم بيعلمون الناس السحر واحد اسمه هاروت والثاني اسمه ماروت وما يعلماني من أحد حتى يقول انما نحن فتنة يعني ما بيعلموش أي حد إلا ما يقولوا له احنا فتنة ما تكفرش بالإيه ما تكفرش بالله فانه هو بقى أراد خلاص هو كده الإيه هو كده اللي كفر فيتعلمون منهما يعني الناس اللي بيروحوا يتعلموا منهم بيتعلموا ايه بيتعلموا أي حاجة تفرق بين المرء وزوجه بين ا الزوج وزوجته أو بالمرأة والآية وأخيه، <تصفيق> وما هم بضارين به من أحد إلا بإذنه. يعني اللي تعلم ده ما يضرش أي حد تماماً إلا بإذن من ربنا. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بتعليمه حاجات بتضرهم وبنفعهمش. ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق وطبعاً برضو عرفوا إن اللي هي اللي, اللي هي اللي أو هيتعلم الحاجات اللي بتضر دي. إلا هيشيل الحاجات دي يبقى خلاص ما له في الأخرى من الخلاق يعني ملوش في الأخيرة أي نصيب تماما ولا بئس ما شروا به أنفسهم يعني أبأس حاجة اشتروا بها نفسهم إنهما باعوا, باعوا أخريتهم عشان خاطر إيه دنيتهم ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون طيب ربنا بقول ولو أنهم آمنوا واتقوا يعني لو آمنوا واتقوا واتقوا ربنا كويس لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون بعد كده توجيه بقى إلى إيه المؤمنين في أول نداء للمؤمنين في المصحف أو في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب يعني أهل الكتاب والمشركين مش عايزين أي خير يتنزل عليكم من ربنا والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني ربنا هو اللي بنزل رحماته فضل كله عليكم وربنا هو اللي عنده الفضل العظيم هذا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك رب وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك